ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بِمَا كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابًا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدينهم ربهم بايمانهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهدينهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولو يعجل الله للناس الشر استعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعممون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آنَجَهم إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ بَتَاعَ الْحَاوِيَةِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 حتىَ إِذَا أَخَذَةٍ الْأَررضُ زُخْرُ فَغَا وَزََّّّانَة وَظََّ أَهْلُغَا أنَّ قَادِرونَ عَلََّْا وَظَنَّ أَحْنهاَا أَن أُمْ قَادِرونَ عَلَيْهَا أَتَهَا أَمْرونَ لَيلًا أَْنَ غًَا فَجَعلن غَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 الا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اللهم جاعل والذي كسب السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا عُشِيَتْ جُيُونُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَحَقْ وَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهِدِّي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْقِسْطِ أَفَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يا حق أن يتبع لا يهدي إلا أن يهدى؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوا كَفَى قُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما ما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله هذن لكم ام على الله تفترون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 وَمَا تَكُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُ مِنهُ مِنْ قُرآنُ وَلَا تَعمللونَ مِنْ عمل وَلَا تَعمللونَ مِنْ عمللٍ إِلَّ كُنا عَلَيكُم جغودًا إُِفِيظُونََ فِي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 الاَئِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْغِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 إن دَكُمْ مِن سُلْطَانٍ بِهَذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كبر عليكم مقامي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 فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَلتُكُمْ م أَجرُْ فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَألتُكُم مِن أَجرُْ إنِْ أَجرِْيَ إلَّا عَى اللهَّ وَمِرتُ عَ كُونَ مِنْ المُسلْلِمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ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 فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وإنه لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد وجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُمُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَأَنَا آل قَدْ عَصَيْتُ قَبْلَكُمْ وَكُنتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نُنْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضل فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده